أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وتذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون علمهم دا ربه داله جزاء المحسنين ليُكَفِّرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويُخوِّفُنك بالذين مزدوجون ومن يُغنى لله فما له من هاد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 عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فمن اهتدى فلنفسه وما أضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل الله يتوفى الألف سحين موتها والتي لم تمت في منامها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 قُل لَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَعَلَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يستبشرون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 عذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يمسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقومين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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُزِلَّ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتُهُ وَأَلَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُهُ يَا حَسْرَةٌ عَلَى مَا فَرَضْتُ فِي جَنَّةِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ وَإِن كُنْتُ مِنَ الْسَّاقِرِينَ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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاييس السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فَقَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبق عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبود وقم من الشاكرين.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 إلا من شاء الله ثمَّنُ في خفِّهِ أخرَى ثمَّنُ في خفِّهِ أخرَى فإذا هم قيامٌ ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بنبي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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول من قبّيتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقى ويُنذِرُنَكُم لِقَالَ أَيُومِكُم هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسَمَثُوا الْمُتَكَبِّرِينَ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فلعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء الرحمه وعلما فاغفر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 وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَغْنِهِ اللَّهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمتنا نثنتين وأحيينا نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإيشترك به تؤمنون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 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا أتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيون نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 أَنِ ٱلْفِرْعَوْنُ لَيَكْتُمُ إِيمَٰنَهُ ۖ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَد جَآءَكُمْ, جاءكم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قومني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما